التسجيل الرابع عشر. استمع إلى النص الآتي ثم قرأه الرسول هو من أوحى الله تعالى إليه بشرع وأمره بتبليغه ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وللرسل صفات يتميزون بها من غيرهم قال الصابوني لا بد للرسول من معاني يختص بها عن غيره فيصير بها أهلاً للسفارة بين الله عز وجل وبين خلقه فمن ذلك أن يكون أعقل من أهل عصره وأحسنهم خلقا وصفات الرسل الأمانة والصدق والفطانة والعصمة وتبليغ ما أمروا بتبليغه